من علامات اهل البدع الوقيعة في اهل الاثر واذا تكلم العلماء في اهل البدع يحذرون الناس من اهل البدع يقولون هذه غيبه وهم اغتابوا العلماء وليس الكلام في اهل البدع وتحذير الناس من اهل البدع فلان مبتدع ضال احذروا منه وعنده ادله فهذا ليس من الغيبه بل هذا من النصح لان البدعه احب الى ابليس من المعصيه اشد البدعه اشد من المعصيه فالكلام في اهل البدع ليس من الغيبه انما هو من النصح ومن الجهاد بل اذا سكت العلماء عن اهل البدع من سكت منهم فهو غاش في الحقيقه فلا بد من البيان فالكلام في اهل البدع ليس من الغيبه بل من النصح ومن اعظم الجهاد والبيان اما ان تتكلم في اهل العلم المعروفين فهذا من اعظم الغيبه